إِنَّ اللَّهَ هُوَ فَتَّخِذُهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُذِنَ لَهُمْ ۖ وَمَهِّلْهُمْ قَبِيلاً لَدَيْنَا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 شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ك كيف تنتقون إن كفرتم يومين يجعل الولد نشبا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة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 يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقانلون في سبيل الله فترأوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وأنت الزكاة وأقرب الله قربا حسنا وما تقدمون لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم